ان اران الليل وتخره الشمس والقمر كل يجري لعدل مسمى ألا هو العزيز الرفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بكون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تغمنون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر يا رَبِّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّذَا ذَا النِّظَلِ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 قل هل يستوي الذين يغلمون والذين لا يغلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ لِتَنَبُّ قَاهُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِ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 يَهِيذُ فَتَرَاهُمْ مُصِرًّا ثُمَّ يَجْعَلُوهُ قَامَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَانٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ وَأَيُّنْ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهم ازل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلي تقشعر منه ذنود الذين يخشون ربهم تقشعر منه ذنود الذين يخشون ربهم ثم تلين ذنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من آد أَفَمَن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ضرب الله مثنا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يغلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يغملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه.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 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب قيم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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من شوء العذاب يوم القيامة وبذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مسى الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله عدوهم مشودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين فينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسوا مشور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 قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئلا أشرك تل يحبط عملك ولتكونن من القاسرين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 ونفخ في الصور فصار قماً في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ أخرى فإذا هم قيام ينظون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَمَنْ يُطْعِمْهُ فَقَدْ أَطْعَمَ مَنْ يَسْتَغِيثُ وَيُطْعِمْهُ فَقَدْ أَطْعَمَ مَنْ يَسْتَغِيثُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا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 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم